بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أمي كِتَابٌ لَدَيْنَا لَا رَيْبَ فِيهِ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُ فَيُضِلُّوكُمْ عَن أرسلنا من نبي في الأول وما من نبي إلا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضامف الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات وَالْأَرْضَ ليقولن خلقهن العزيز العليم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 كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستغوا على ظهوله ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقووا وتكون سبحان الذي شخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان نكفور بنات وأصفاكم بمدنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظمين أومن ينشأ في وهو في غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادته ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بهالك من العلم إنهم إلا يخرصون فأم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إلا وجدنا آباء كما أرسلنا من قبلك في طريه من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا إلا لَّمِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَيُقَالُ لِإِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق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 ما يجمعون ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون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 بَئِنَّ مَا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ يُسْأَلُونَ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتي يعبدون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 لما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ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 أَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِلْبَنِي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 فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم تويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغضتهم وهم لا يشعرون الأخلاق يوم إذن بعضهم لبعض عدون إلا التقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون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 عليه يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون